بسماللہ الرحمن <سؤال> الرحمن امر حمام و میعادک اما حمام حمام حمام سبت بار بار خرکتو پر حمام مرکتو میعاد وقت و عدید میں موعید فما اعدادک ما اصبامیاء اعداد مذر باب اطعالنا اعبد اعدادا تیرا و بالمشیب انظار بندن بان روس علیف نہیں کرتا غلط نہیں کرتا تاکاتب غلطی کا مشيب شاب يشيب شابا وشابة ومشيبا ده في نذلة بيختم انذاره انذر ينذر انذارا جيراول فما آذاره آذار جمد حذرنا بس أقفال جمد حذرنا وفي اللحظ بقيله لحد لاحد دور ابتجايز دير لاحد لحدا لحد يلاحده لحظا لحظا ميتا لحظا خاقولنا زماء الحد أو لحوظا ما قيل قال يقيل قيلولة فاذا قيلو لنا فما قيلو قيل اسم مذر لنا صدوه نالتا وإلى الله مسويرك مسوير سوار يسويرم دع مذر ميخ لا بركاس لك مزويرو. مزويرو. مزويرو. فكار مسوار لنا فمن نسويرك نصر ينصرون اما خبر لنا الحمام مرد ميعادك وقت واگیرتانه فما اعلالو رسيديتاله ولطا تو رسيديتاله كلا فبل مشيب انل او فسلي ندول بيخوسره غراول ندال کي ويستس بينه شي در سفاله علامه آ... کافل غلبش بين ويګران مزنه شوم فما اعارو رسيديق اولو ندطا او فلحد مفير او دي بلا دا ودكين ندطا فما كيلو نسیدی ویل لتا ویل اللہی مسویرک او یوانی اللہ تعالی تذیر جردی دل لتا فمن نسیدی نسوک دمان جار دتا توالا ما اے کدکت دهر فتنا فتنا عصتا توالا ما اے کدکت ما کدا ما کتا عفده توالا فیل فیل برا فیل پا کرده جما پیرا گئن توالا ما اے کدکت فتكنا عصا ذا نعس يا نعص نعسا ونعسا اذكرك وجلبك الوعظ جلباي يج جلباي يدب جزبان راخذ وعد وعلاء فتكنا عصا قعس يقع ثقا عسا في باشني عزي اوشني عزي ولوك تجلت لك العبر تجلى تجلى تجليا ظاهره خظاهر يدل عبره كما ذهب له تندى عبره يامروا عبران تفسير تفسير قول فتاه ماك نزلان ورن قلتا عاميه ما امرنا ندير وحصحصك الحق حصحص يحصحص حصحصا لا ما من سره ما يفعل سره حص وحص حصا بريقول هوى يفعلها ضد باطل الذين هم حقوق او حقائقنا حق يهك حقا فهميته تماما لشكل ذات تماما تماما تمارين مراجع ملی مرین انکار کول و او تمارا تمارا تمارا تمارین شخصاول و اذکر کلموتون لکایر کولا ذکرا یاداول انکار بلتا یاداول موت مقابل لحیات و تناسیتا نسی انسان نسیان لیر اول تناسی دان پر خارکول کے دمائی شروع و امکن کان مزیم ملتبہ کیدتا ہے امکانا ممکن کیدتا ہے انتو واسیا آسا یو آسی مواسا و واسا یو آسی مواسا فما آسیتا آسا یو آسی مواسا تن تو توسر فرسا آسر یوسر ایسارا و رکول و یو اثرون آلان فرسی و لوکانمی افلوس افلوس را لیم تدین فرق مجرد نشتا دیم افلسر جرم اذا را مفرسه تعيد الى ذلك جنبه بلوه ويعاول له على ذكر تعيد ذكر ما اقرب تعيد وعايد وحده فاتر وتختار قصرا خار خار خير ولا كيدل صار ثلاث خيران ولا قول قصر البغلا لما قصور تو على يوني اعلان الابرن تو دي احسان باندي بر بر بر برن وما برتان احسان كو الابرن تو دي اول اعلان منا وركاور قسم خور دلمان وركو تو علم ایک الگ کرتا ہوں رسوقت بے دار کرے سارے زمانے تے تنا حسا نظام پر زور اد فقد الوعظ او راح كل اللي تعال رواع فتقع عصا رضانو شكرنيت او زي شيء تاتا عبرتنا اتعامت رضال فجور ونكرنيت وحاض حضرك الحق او زي شيء تاتا حق فتماريتا وشكرنيت وقال لك الكلمه او ياد جرن ذكرت ذات النمر فتناسيته و فجور يلو أم او ام کله کان تواسیا او ممکن ګرځیدل و تا رضا چې هم درځو کی فما اشه تا هم درنی وکلتا تو تو زلو فالسان ورګوی پیسې تو هی چې ګرځیدل لرا خلور هین حلا وکړم تاعید فلګربانی چې ساتي اغیر آرام وتخته او ورګوی بنگلا تو دی چې پورته حلا برن تودیهم و احسان بانده که ورکویس آزیده روانه و ترغبو عن حادل راغبا راغبا راغبا راغبا راغبتا که سلعه انگلشی اغراس دوله حادل جمعهودات غلی حدایه دیه تستهدیهم فایو طلب دیه الازال ذات تو خام ازواد دیده مرحلی تستهدیهم دا دا حدیه ندی دا حدایت ندید هدئیه کهی درانا فتغلبو حب صوب تشتحیم غلبا يغلبو غلبا و غلبتا غلبتا غلبتا غلبا يغلبو تغلیب غلبا و رکورا حب ضد و فرحن بے صوب جمع صوب تشتحیم بعد افتعال لے اشتحایت اشتحال فاستدار على صواب تشتریم صواب بجد عمل خیر کشای و غلبان فا خیر کستمالیم تشتریهم اشتراعی استرع أغسطل دا وترغب أو مقع رأيته عن هذا للا رخو دنكنا تستهديهم كتلب جويته هداية لا غناء للا رخو دل لا غناء إلى ذال توقيته تستهديهم كتلب جويته جويته إلى الهدياء وتغلب حب صاب أو غلبه ورقب محبت لجاميرنا تشتهيهم شفائش ری تاغیل را على ثواب تشتری ثواب چې احل تاغیل را جواقیت جو و صلاح جواقیت جو جی من یاقوت یاقوت قیمتی من آقان دیم صلاح سلات جی من صلاح لکا عداد جی من عداد عطویت وائیم آلکو اسم تفجیل لی حالکا یا علکو علکا بقلبکا من مواقیت صلاح مواقیت جی من امیقات و من دا وقت صلاح صلاح جی من صلاوات را دیم ومغالاة الصدقات مغالاة مذارات مفتَّل القادم لن يتساعد مقدعاتنا الصدقات، إن الجيون صدقاتت من الفاته وصدقات جو ذا الوار وصدقات في راته التبدئ Man حيث يعثور هو الوی من مغالاة الصدقات مغالاة مذارات مفتَّل فو ولا يتساعد مطلة هذاJP صدقات ومن صدقاته وصحاب الالوان واثقوا الصراط عمدوا عطايا اعلقوا دير الغثول الجديد بقلب كبلله تعبوري من مواقيت الصراط لوقتنا زماننا ومغارات الصدقات او قالوا دا له مهرون عثروا بهتدي عنده فقيل data من موارات الصدقات سيفذر في وارد خيراتنا وصحاب الالوان صحاب صحفاء هذا آغا كاسير توائي تبينزا شخصان مري الصحفاء علوان جمع دون دا دا كاسير اندارن أشحى اسم دبيلن شهير أشحى شا صحاب صحيف جمع دا صحيفة صحيفة لما لا كتابه عديان جمع الرحمن ودي لذي شبك دا شيطان الأقران دعابا يدعبوا لو بكول ها قلان جا مذكرنن هم سرطواهي آنسوا لقام آنس اشهو دمدين لآنسوا آنسايا آنسونا تلاوت القرآن قراهات أو تلاوت دا فرق ده تلاوت خاص بالقرآن لسودوهي أو قراهات دا حام ده ده الكتاب القرآن تأمر بالعرفين أمري أمر أمرا بالعرف عوام وتنتهيك حماب لاحقا ينحيك لاحقا انتهاك ينتهي انتهاكا ما تولي حما ورشو حما ورشو جميع أحماء رضي وتحمي عن النقر هما يحمي حميان ما نقول نقر ناروان ولا تتحاما أو نملكي جدا غينا تحاما يتحاما تحاميا وتزحدي عن الظلم زحتها يزحديهم زحتها تن دفكوا للكول زح يزوح زحا دفكوا ظلم زت عادلني ثم تاعشاء غشير جاء غشيم داخل يدك وتاعشاء خشير تاعش وتاعش الناس ولا وحكم تاعشاء لا حق ينتش مش تبهيلي انتعشاء خشير تاعش ثم قالها بيقولوا صلو قطعاتيه ذا بين شعب دجنزارا ان كل خير وين ان عام عامده رسحاف الالوان او کاسی رنگارن پلیچون رنگارن اشحا مرغوب تر دی کلی کتاتا من صحیف الادیان دی کتابون دو دین نا و او لبی کل امدون سره آنس و لکا مانوستر دی بحقوب تر دی, دی ساتا دید و فقی دی ساتا من دلوتا القرآن من دلوتا قرآن شریف تأمر الناس بالعرفه امر کئی حلق دو پنیکا سران فتن تهک و حما او ما طبيتو ورشوداري وتحمير النكري او وتحمل الناس, الناس او مراجعه خلق سنراونا ولا تسحامه او نملكيتناينا وتزحذه وتزحذه الناس عن الظلم أو جرفكه خلقه ظلمنا لمكبه متصا بداخليه تو ظلم تام الناس او يريك تدخلونا لو حق أن تصاح ولا غير لاك تديب ما انشرا دبلس لكا اتيا طب للطالب دنيا صلا الى ان سبابا ما استفيق حراما بها وفر صلا صلا لك فام ما يرو سبابا طب طب طب طب لكن للطالب دنيا دنيا ذلك دولن عاديت النسب دنياوي يا دنياوي صلا الى ان سبابا سنا جسني سمع اراول ان سبا مالا بيدل صبب صبب صبن اراول ان سبا مالا بيدل ما يسفي كو حرامن استفاق استزوج استفاقا باولكله غرام صح محبت غرم يغرم بحراما ومغرما وغراما اذ آد دين ادا جول وفرت صبابا فرتل اسم مصدر فرط اي افرط فروتان فلاندكيل افرا تا یحره افرا تن یاته کول فاقدا انس مغرظ یاته سبابا شکتواي سببه صبو ولو ضرالك باهم دا یدر یلا یبلم كفيك يكفيتن مما يرمو سبابا رام يرمو رامن قستون سبابۃن بقیر اموت وايي طبن لتالبی دنیا یمرا عمل لوذا ان جعل الله طبن لتالبی دنیا عظم الله سبحانه او جن خړی الله تعالی حلال لپاره د دنیا په تر ټولو د دنیا په وی چلا اله انسباب دنیا ته انسباب او ډېر خبر مایې کېږي مې استفیق و حرام مې استفیق له پوهش کېږي لږو دې صفه محبت نه دغه دنیا سلام وفرت سبابا او لږو دې زیاد ولو دلالة كفاهو او كفو يدلق خامها كافي شوبه ودلغا مما يلوم الآغلة الآغلة سكيتين ثبابة شير لك فترتين الدنيا دل بحكات كلها بي بس لك شير ولا كافلون ثم انه لبّد عجاجته وغيّد مجاجته دوتر وهم ثم انه لبّد بابيشك لبّده يلبد لبودا فازل ارهب ما يرهبون كلمهن دا وتول هم انه لبذا عجاد تجا ولب ذا لب تلب ما تجا وعل عجادتهم عاجت عجادتهم غرق تواغي يعد عجل, عجل شرل و اخي وغيض مجادته غاض يهيد غيظا تغير لو كما ول غيض يغيض كما ول ها وكول امجادتهم مجادتهن تكان مجد مجد مدن تسلم وعطى ضاد عدد مراتين اعداد وجه شكوا ا لمشقي صح شكوا مشقيه وتعب الذراوتهم ابتل تراثواين جنا اباتن رازين اب بتہ تا ابت تا ابتل تراخنی والهراوا غا کے مثال توائی جنا ہراوا رازين ارا یہرو ہروان تمسا سرورن امسال سرورن ومنو بیبی لگا دو دیوال ربدا اجا جتوں ٹکاؤ کلو وار پسې ګر ځې کلام او کله دې وځري کی لاګل نو خطا به شي کلام بیا دې سره ګرځې ټیکاو کړو آزاد اځته خپل وغیرا مجاجته او وټې کولو دکان خپل لازم سره خبر کی د خپل دکان اعلان کیږي ها ولري لږه خپل وخه مخه غلا وښکو درځي لمو چې بیا رمس ها واطلضا شک متو او مروان ته واچولا هغه بشکیزښت پره د صاحبانی سفر وکړه هغه مشیده اوسلام بابا کرښه واچولا ته اب ته راوته او پتره کی پوری ول امصاف پره هغه سیمه راوازه اصله کی ویونه بشکېږئ مرڅ بابا پسیو شو ثوانی آج ګارکې داسره فاتحه او داسره